أنا لا يطغى الرأى استغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالسقا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهل نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب